أما بعد فاتقوا الله عباد الله فمن اتقى, ربه فمن اتقى ربه اتقى درجات وطاب مآله بعد الممات واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أيها المسلمون إذا عاد الله أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته ومن صفاته سبحانه والكرم فهو سبحانه كريم كثير جزير كثير الخير جزيل العطاء ومن نعوته الشكر فيشكر القليل من العمل بمضاعفة الثواب أضعافا كثيرة إن ربنا لغفور شكور وأقل ما يضاعف به الحسنه 10 وشكر المؤمنين بجنات النعيم والمسلم لا يحتقر أي عمل صالح فلا يدري من الذي يدخله الجنة منه ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم قال ابن حجر رحمه الله ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير ولا في قليل الشر أن فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها انتهى كلامه رحمه الله وخص سبحانه أعمالا يسيرة بثواب جزيل مضاعف عنده واثاب على فروع في العبادات يتكرر عملها في اليوم والليله بتكفير الخطايا وفتح ابواب الجنان فجعل الطهور شطر الايمان والسواك مرضاه للرب ومن توضا فاحسنه واخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اغفاره ومن فرغ من الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم ومن توضى فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة رواه النسائي وجعل خطوات الماشي للصلاة إحداهما تحط خطيئة وال ترفع درجة ولفضل الصلاة وعلو منزلتها كان ثواب الأعمال فيها عظيما فمن غدا إلى المسجد أراحا عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا راح وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمسيه ومن حافظ على صلاة العصر ضوع فلهما جوه مرتين قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجوه مرتين رواه مسلم ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بن الله له بيتا في الجنة وركعتان في الضحى تؤدي شكر نعمة جميع مفاصل الإنسان وكتابه سبحانه مبارك من دنى منه ارتفع ومن قرأ حرفا منه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومن أحبها دخل الجنة ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه ربوده والإسلام عظم أواصر الأخوة والمودة بين المسلمين ورتب الاجور الوفيره لمن قواها فما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما وإذا عاد المسلم واخاه المسلم لم يزل في خرفه الجنه قيل يا رسول الله وما خرفه الجنه قال جناها رواه مسلم والكلمه الطيبه صدقه ومن شهد جنازه حتى يصلى عليها فله قراء والقراء مثل جبل احد ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ومن كفل يتيما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه والساعي على الارمله والمسكين كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه والمتصدق تعظم صدقته عند الله فالتمرة يأخذها سبحانه فالتمرة يأخذها سبحانه ويربيها حتى تكون مثل الجبل ومن أخفى صدقته ولو قلت أظله الله تحت ظل عرشه ومن قال لصانع المعروف جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء واصلاح ذات البين من الرحم وغيرها أفضل من درجة الصيام والصلاه والصدقه ولعظيم حرمه المسلم عند الله جعل الجنه جزاء لمن يبعد عنه ما يؤذيه قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم وتكرم سبحانه باصطفاء كلمات معدودة من الأذكار جعل ثوابها عظيما فالحمد لله تم الميزان ومن قال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن قال سبحان الله مئة مرة كتبت له ألف حسنة أو حطت عنه ألف خطية رواه مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله قال عنها عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس متفق عليه ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا والله سبحانه يحب المسلم ويكرمه ويدافع عنه وشرع اسبابا لحفظه من أعدائه فأنزل آيات قصيرة تحفظ المرء في ليله ونهاره ومنزله ومنامه فالمعوذتان ما تحصن متحصن بمثلهما في صباحه ومسائه ومن قرأ الآيتين من اواخر سوره البقرة كفتاه من كل شر ومن قرأ آية الكرسي قبل نومه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. وشرع سبحانه أدعية من دعا بها حفظه الله من كل مكروه فمن نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم ومن خرج من داره فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قالت له الملائكة كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه الترمذي والله سبحانه ينعم على العبد بنعمه السابقة وإذا تمتع بها وشكر الله عليها غفر له ذنبه قال عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه رواه الترمذي وجعل الله بمنه سبحانه أزمان فاضلة منها ما لا ترد فيه دعوة ففي آخر كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه وتكرم في آخر ساعه من الجمعه باجابه دعوات عباده كريم جواد ذو فضل على عباده ومنه لا يضيع أجر من أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم بثقال ذرا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما أيها المؤمنون ومن كرم ربنا علينا أنه سبحانه يضاعف ثواب الأعمال في زمن الفتن وتلاطم المحن فالقابض على دينه في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة وعبادة في وعبادة في الهرج أين فتنك هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومن عجز عن عمل أو طور لعذر وهو صادق نية في ذلك أعطاه الله بكرمه أجر العاملين وإن لم يعمل فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما مات على فراشه رواه مسلم ومن أحد أحدا حشر معه وإن لم يكن مثله وإذا سافر العبد أو مرض كتب الله ب أجره صحيحا مقيما والهم والحزن يحط الخطايا والأوزار بل لعظيم فضل الله من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة <تصفيق> أيها المسلمون الموفق منفقها كرم الله وشكره وعمل بمقتضى صفاته وسابق إلى الصالحات ليكون من السابقين إلى دخول الجنات ومن نوع أعماله الصالحة تنوعت لذاته في الآخرة والعمل يتضاعف بالإخلاص ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال سبحانه إن الله وملائك على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاه امور المسلمين لما فيه رضاك يا رب العالمين اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا وفي انحاء بلادنا اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت تقدامهم واخلفهم في أهليهم بخير يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم اغفر لنا ولوالدينا له حق علينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأقوات يا سميع الدعاء اللهم كن اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم في بلاد الشام والعراق واليمن وفي كل مكان اللهم ارحم ضعفهم اللهم تولى امرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باعدائهم اللهم عليك ببشار واعوانهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اريتنا فيهم حلمك فارنا اللهم فيهم عذابك وبطشك يا قوي يا عزيز يا من هو على كل شيء قدير